رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا من أرسلت رحمة وهداية للعالمين وبعدت بالحق بشيرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف رسلك وعلى آله وصحبه أجمعين واجمعنا اللهم به في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارضى عن صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أحبتنا في الله في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من المدينة المنورة ومن رحاب المسيد النبو الشريف نحييكم ونرحب بكم ونسعد بمتابعتكم لنا في هذا البث المباشر لأذاني وصلاة العشاء لهذا اليوم الجمعة السابع عشر من شهر شوال لعام ألف للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم سائمين المولا تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتنا الكرام لم يتبقى سوى القليل ليرتفع أذان العشاء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل المصلون إلى هذه البقعة الطاهرة المباركة إلى مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل سكينة واطمئنان مستشعرين عظمة الصلاة وعظمة هذه البقعة المباركة مستدركين فضل وأجرأ الصلاة فيها فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم عن الصلاة في غيره من المساجد يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وها هي تتسارع الخطى نحو مسجد رسول الله لترتاح القلوب وتسكن الأفئدة وهذا هو حال المؤمن فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة فالصلاة فيها من الروحانيات والصيلة بالله عز وجل ما يجعل القلب يرتاح ويخرج من متاعب الدنيا إلى معية الحق سبحانه وتعالى وقد جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وها نحن أحبتنا الكرام نشاهد معكم وعبر هذه الشاشة المباركة في هذا الوقت الفضيل هذه الجموع المباركة المتوجهة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبتنا الكرام الآن يلادى لصلاة العشاء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 Hayya 'ala s-salah al hey, 'ala s-salah al hey, 'ala l al محمد الرسول الله اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمدٍ وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه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 وهكذا أخوة الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤدن المسجد النبو الشريف عبد المجيد بن سلامة السريحي أدان صلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف في من المدينة المنورة لهذا اليوم الجمعة السابع عشر من شهر شوان عام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم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 لجزيل العطايا وكريم الأجور ومن ذلك ترديد المسلم وراء المؤدن في الأذان فذلك من أهم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ولها فضل عظيم وتواب جزيل حيث أنها تعود على من يرددها بالخير فمن يردد الدعاء بعد الأدان فإنه فإن دعاءه لا يرد كما ورد في حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأدان والإقامة ومن ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤدنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى وعن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء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 حلت له الشفاعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة اللهم يا قابل الدعاء يا سخي العطاء يا كاشف الغطاء كما جعلت المودة نورا تنير القلوب وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب وجعلت الذكر سترا يخفض العيوب وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب نسألك اللهم لنا ولوالدينا ولإحبتنا فيك إيمانا كاملا ويدقينا صادقًا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا داكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاءا مستجاب إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم في هذا الوقت الفضيل نسألك أن ترزقنا عفوك وعافيتك ومغفرتك ورضاك ورحمتك ورزقك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم سوءا فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم إن العطاء عطاؤك والجمال جمالك والفضل منك وحدك فاهدنا إلى ما تحبه وترضاه وبلغنا به جنتك وجنبنا صخطك ونيرانك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تزرع في قلوبنا الفرح دون اكتفاء والسعادة دون شقاء ورزقا حلالا طيبا دون عناء اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وأقرب عبادك إليك اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي من أعمارنا واكتب لنا عفوك ورضاك واسترنا اللهم بسترك الحصين وعصمنا بحبلك المتين واجعلنا ممن توكل عليك فكفيت وسألك فأعطيته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير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 ashaadu en muhammad arrasoolu aloh hy ala salat hy ala alfana aloh kod kama tils aloh kod kama tils aloh aloh akbar la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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِيْطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدَ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدَ مَن نَاعِنِ الخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ Allahu ekber Allahu ekber Samia Allahu liman hamida Rabbana wala kal hamd الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر Allah ekber Allah ekber Allah ekber Allah ekber Alhamdulillahi Rabbil al Alameen Ar-Rahman ar -ra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 ه م تُعَدُونَ لِكلُلأَوو بٍِ حَفضْ مَنْ خَشَ الرَّحمَانَ بالِاللهَّ بِ وَجَ أَ بِقَلْ بُِّنِيبَ مَنْ خَش الرَّحمَانَ بِاللهبِ وَجَ أَ بِقَللبِ ادْخُلُوها بِسَلَام ذانِكَ يَوْمُ الْخُلُود لَهُم ما يَشاؤون فيها ولَدَينا مَزِيد الله اكبر الله اكبر Samia Allahu li man hamida Rabbana wa laka alhamd Allahu akbar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 Qamar Sami'a очку ствен som har om in en IT deve en AD its Samaa Allahu liman hamida. Rabbana wa laka alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah is ekbar Allah is ekbar Allah is ekbar Allah any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 على آله وصحبه أجمعين وهكذا خوة الإيمان انقضت شعائل صلاة العشاء من رحاب المسجد النبو الشريف في المدينة المنورة لهذا اليوم الجمعة السابعة عشر من شهر شوال لعام 1445 وقد أما جموع المسلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبو الشريف الشيخ صلاح بن محمد البدير أسأل النولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالح من القول والعمل أحبتنا الكرام في ختام هذا النقل المبارك يسعدني أن أنقل لكم أجمل التحاية من كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية وتحيات مخرج هذا النقل الأستاذ محمد سفر الأحمدي وحتى نلتقي بكم في نقل جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته